وَلَقَد جِئْتُم نافرًا كَمَا خَنَقناكُمْ أَوَلَمْ مَرَّتْ بِكُمْ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَهُ هَلْ إِلَىٰ غَيْرِهِ تَوَلَّوْنَ الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وظل عنكم ما كنتم تزعمون